رجل يقول عندي مزرعة بها نخيل وعنب وبعض الفواكه ونحب بيع المحصول للتجار قبل نضجه بقليل فهل الزكاة علينا أم على المشتري لأنه هو الذي جمع المحصول بعد نضجه قال العلماء في بيع المحصول قبل نضجه إن الزكاة تجب في الزروع إذا اشتد الحب وتجب في الثمار إذا بدأ صلاحها ويعرف ذلك باحمرار البلح وجريان الحلاوة في العنب ولا تخرج الزكاة إلا بعد تصفيه الحب وجفاف الثمر وإذا باع الزارع زرعه بعد اجتداد الحب وبدو صلاح الثمر فزكاة الزرع والثمر عليه دون المشتري والله أعلم